سبحان العزيز الوهاب الغفور التواب رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب في الطول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متابا